خصائص الرسالة المحمدية رسالة الرسول محمد عليه السلام عامة وخالدة لأنها جاءت للناس أجمعين ولم تقصر على جنس دون جنس أو طائفة دون أخرى أو زمان دون زمان قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكانت الرسالات السابقة تختص بأمم معينة وقد كتب الله أن تكون رسالته رسالة البشرية حتى تلقى وجه ربها كما كتب على نفسه أن يحفظ هذا القرآن الذي هو سجل هذه الرسالة حتى أبد الآبدين قال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ثم إن رسالة الإسلام حافظت على صحتها من بين سائر الرسالات التي دخلها التصحيف والتحريف وسيرته عليه السلام بقيت أصح سير الرجال والأنبياء فالقرآن منقول بالتواتر بين المسلمين حتى نستطيع أن نثبت دون تردد بأن لفظا من ألفاظه لم يتغير خلال القرون كلها كما أن سيرته عليه السلام وقوله وفعله كل ذلك محفوظ لنا في كتب الحديث والسير ولقد نشأت مع الإسلام علوم خاصة مهمتها تقديم السيرة الصحيحة والحديث الصحيح وهكذا فنحن نعلم حياة الرسول صغيرها وكبيرها دقيقها وخطيرها معرفة صحيحة كاملة وقد حفظت لنا كتب الحديث والسيرة هذه الحياة واضحة عن طعامه وشرابه وحكمه بين الناس وشجاعته في القتال وأخلاقه ومعاملته لأصحابه وزوجاته وللمسلمين وجميع الناس كل ذلك على صورة نستطيع أن نفاخر حين ندعي صادقين بأن حياة الرسول أصح السير في تاريخ البشرية كلها ورسالته شاملة لأنها تضم جميع متطلبات الحياة كما أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي القدوة في جميع الشؤون التي يرغب الناس اتخاذ النبي قدوة فيها فالإسلام لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا وقدم له علاجا وحلا وسيرة الرسول تشمل حياة الإنسان كلها إن صفات الكمال التي توزعت على الأنبياء جميعا التقت أطرافها في شخص الرسول العظيم فإذا كان نوح صاحب احتمال وجلد وصبر على الدعوة وإبراهيم صاحب بدل وكرم ومجاهدة في الله وداود من أصحاب الشكر على النعمة وزكريا ويحيا وعيسى من أصحاب الزهد في الحياة والاستعلاء على شهواتها ويونس ممن جمع بين الشكر في الصراء والصبر في الضراء وموسى صاحب شجاعة وبأس وهارون ذا رفق ولي فإن سيرة محمد عليه السلام قدوة في صفات الكمال كلها وأخيرا فإن رسالة محمد عليه السلام كانت خاتمة الرسالات جميعا وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي أنه جاء ليكمل بناء الأنبياء ويختم رسالات السماء إلى الأرض قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين